بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون Kalla لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم